أصوم عن كل الخطايا وشومي، وافطر على ذكرك ورجوا يهرضا، ما غير حبك يا إلهي دوبى، الله يا محلى السعادة بنجوة يا رب عرفني بك ويا رحومي وعرفني بنفسي وعلى فيض حسناك أبا تقرب منك وأنهل علومي ساعدني وخذني بلطفك ورحمك الله يا الله الله يا الله تعال عندي يا رفيقي وقومي اسمع نصيحك صاحبك يام لا تقول عن كسب العلامات رومي عملاق رب الكون عزك وسواك بالعقل نوصل عاليات النجومي مثل الكواكب سيرها هذه الأفلاك نفسك أمان لا تعيش الهموم الإنسان قادر شوف غيرك تعدى الله يا الله الله يا الله إراده بس تبغي عزومي جرب نجاحك وانت عايش بدنيام لي عمله تمدي ترى ما تدومي من تهرخيص عند ربك يا مغلق أصوم عن كل الخطايا وشومي وافطر على ذكرك ورجوا يهرباك ما غير حبك يا إلهي دومي الله هي محل السعاد binju Allah ya Allah Allah